بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال أشج والشفر والوتر والليل إذا يسج هل في ذلك قسم لديحج أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَأَلَ ربك بِعَادِ إِرَمَ ذَاكِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وتمود الذين جابوا الصحر بالواد وفي الأوند الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصد عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالنبصاد فأما الإنسان إلى ما ابتلاه ربه فأكعمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على قعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما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 جهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوتق وساقه أحد